بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور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 إ ص ل و ه ا فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون ان المتقين في جنات ونعيم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 قالوا إ ن ا كنا قبل في أ ه ل ن ا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إ ن ا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم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 ام تامرهم احلاهم م بهذا ام هم قوم طاهول ام يقولون تقولا بل لا يؤمنون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 أ م عندهم خزائن ربك أ م هم المسيطرون أ م لهم سلم يستمعون فيه فليات مستمعهم بسلطان مبين له البنات ولكم البنون أ م ت س أ ل ه م أ ج ر ا فهم من مغرم م س ق ل و ن أ م عندهم الغيب فهم يكتبون أ م يريدون كيدا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 فذرهم حتى ي ل ا ك و ا يومهم الذي فيه ي ص ع ح و ن يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون و إ ن للذين ظلموا عذابا